دُونَكَ الْمَن لحبك إلى الملائكة الذين كفروا ذحفا فلا توجنوهم الأجبار ومن يولهم يومئذ زبره إلا متحذفا لحتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء برض من الله فقد باء برض من ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبلي المسلمين إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل متضعفون في الأرض تخافون أن يتخففكم الناس وعيدكم بنصري ورجفكم من الطيبات لعلكم فشلون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتدوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثلها فأنصر علينا حجارة من الثمان أو اكناب عذاب أليم وما كان الله معذبهم وأن تسينهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ألهم أن لا يعذبهم الله وهم يخذون عن المسجد الحرام وما كانوا قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ يَبْتَغُونَ عِنْدَ سَدِيدِ اللَّهِ وَتَزْيِفُونَهَا ثُمَّ تَفُونُ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ إِذَا يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كفروا إلى جهنم فضيت بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم القاترون قل للذين كفروا إن ينتهوا فرهم ما قد سلت وإن يعودوا فقد وقاتلوهم حتى لا تكون كثنة ويكون السين كله بلاه فإن انتاو فإن الله بما يعملون بطين وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم المطين فَيَنقُضُ مَا أَوْقَعَ وَمَا أَثْبَتَهُ وَلَوْ تَعَاقَبَتِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ مَا كَانَ يَخْلُقُهُ وَلَكِنْ يَقُومُ يَوْمَ أَمْرٍ كَانَ مَفْعُولًا وَلَكِنْ يَقُومُ يَوْمَ أَمْرٍ كَانَ مَفْعُولًا إذ يريكهم الله في المنانك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفتلتم ولو أراكهم كثيرا لفتلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عجوم من ذات السجار وإذ ويقلنكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مسعولا وإلى الله ترجع الأمر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم كئة فاتكتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفيعون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 a De nada. a 4 تريعون به عدو الله وعدوكم وقالون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما ترزقوا من شيء في سبيل الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العلم وإن يريدوا أن يصدعوك فإن حسس الله هو الذي أيدت بنصره وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنزَلْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا مَا الْتَفَّتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنشَقْتُ سَمَاءَ الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا الْتَفَّتْ هو عجيز حسين يا أيها النبي حسبك الله ومن سبع سنى المؤمنون يا أيها النبي حلق المؤمنون على الكتاب إن يكن منكم عشرون صابعون يغربون يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقرون الآن حفت الله عنكم وعن أن نفيكم ضعفا لون له ارا حتى يسكن امر تنشدون عرض الدنيا والله نريد الاخره تريدون عرض الدنيا والله نريد الاخره والله عديد عدل لو ذا كتاب من الله فتب قال ما سكن كن ما عقد أكلوا مما ظنكم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله رفور رحيم يا أيها النبي كل من في الأيديكم من الأسراء يعلم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤفكم خيرا مما أفضنكم ويغفر لكم والله أفرور رحيم وإن يريدوا خيالتك فقد قالوا اللهم قبل فأمتن منهم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِ وَأَنْقُتِمْ فِي كَبِيرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أولئك بعضهم أولياء بعض وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَهُوا هَاجِرُوا مَا لَكُمْ وَلَا quay saoấ không thị đây một đã là đánh là qua đánh lâu là cha lấy làần lên là cácấạ إلا تفعدون تكون ستنة في الأرض وفتاء مكذور والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لَهُمُ الْمُلْكُ وَالْكَوْنُ كُلُّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْثُهُمْ وَجَاهَدُوا مَعْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْثُهُمْ وَجَاهَدُوا وأولو الأرحام بعضهم أولى البعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم